وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضلا فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 Helaas, kentarren, wat men naar je toe komt, en er zijn er die in je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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون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 وَيَصْمَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ من قَوْمِهِ سَخِرُوا منه. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُخْزِيبِ ويحل عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 وناصيتها إِنَّ ربي على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما أُرْسِلْتُ به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منا وَنَجَّيْنَاهُمْ من عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عاد جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وعصوا رُسُلَهُمْ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم الْقِيَامَةِ أَلَا إن عادا كفروا ربهم أَلَا بعدا لعاد قوم هود وَإِلَى ثمود أَخَاهُمْ صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب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 111. فلما جاء أمرنا لجينا صالحا والذين مَعَهُ معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز الَّذِينَ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فِي دِيَارِهِمْ في ديارهم 119. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعد لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حميد فلما عآ أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تقف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قَائِمَةٌ فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب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 فلما ذهب عن إِبْرَاهِيمَ الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوق إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا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 وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي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 قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك 112. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك 113. إنه مصيبها ما أصابه ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل من مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ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 وأتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عاد كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود والى ثمود اخاهم صالحا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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن أعصيته فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية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 فلما جاء أَمْرُنَا لجينا صالحا والذين آمَنُوا معه بِرَحْمَةٍ منا ومن خزي يومئذ إِنَّ ربك هو القوي العزيز وَأَخَذَ الذين ظلموا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا في ديارهم جاثمين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 فلما عآ أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تقف إنا أرسلنا إلى قوم لوط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 قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لحليم أواه منيب يا إِبْرَاهِيمُ أعرض عن هذا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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما اشتطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عام سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيك ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ولما جاء امرنا الجناش عفا والذين آمنوا معه برحمه منا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد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 موعله الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن فمنهم شقي وسعيد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 الذين سعدوا ففي الجنة قالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وإنا لم لموفوهم نصيبهم غير منقص، ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطرر إنه بما تعملون بصير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 ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك